مالكي يوم الدين يعني خداني روجة جزائي روجة حسابي بحس روجة قيامتي او روج حكم دسة خدادم دسة كسكية دانين حساب حسابي دلقل عبد الخوكت وخدها دي جزائي واندد او روجة هندو مثل.